عليهم غير ل م غ ض و ب ع ل ي ه م و النابلسي للعلوم تبدوا ا في ل ا س ك م أو تخفو أو تخفون تخفون و ي ح ا س م ك م 「私の名前は何でもいい」 رسوله لا م ر س و ل ه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه 「あなたは私の手を借りてく ا たのかもしれないですね。」